ءَإِلَى الْكِتَابِ قُرْآنٌ أَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا تَسْتُرُونَ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا ءَإِلَى الْكِتَابِ قُرْآنٌ أَسْمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا تَسْتُرُونَ أَنْتَ تَقُولُ مَا جَاءَ أنا مِن دَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَ فَأَنبَشِيرٌ وَنَذِيرُ أَنْتَ تَقُولُ مَا جَاءَ مِن دَشِيرٍ وَرَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَ ويو ولنير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير